وَاحْصِلْ مَا فِي الصُّدُورِ وَاحْصِلْ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ القارعه القارعه ما القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه ومن ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المرصوص يوم يقو وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَاللَّعِنِ الْمَنْفُوشِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَاللَّعِنِ الْمَنْفُوشِ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ أَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فهو في عيشه راضيه فهو في عيشه راضيه وامما من خفت موازينه وامما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما نار حامية نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى كلا سوف, كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم لو تعلمون علما يقين اَتَرَوْنَ الْمَجْحِيمَ اَتَرَوْنَ الْمَجْحِيمَ ثم, ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عن And we